اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اشكرنا انتم بالماضي والحضور صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سفر اشكر الذين يذكرون امر عبد ربنا من اخر الليل فيمتدون الله تحدثنا بوجه شيء ذا وحدثنا نحو الصن عن الأعمى شيعة في سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاب أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله أول ومن طبع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشروبة وغادك افضل من الله الشهوده أي تشهد الملائكه وقال ابو معاويه محفوره تحضرها الملائكه قال حدثني سلامه بن شديد قال حدثنا الحسن بن اعيان قال حدثنا معطل بن عبيد الله ابو عن جابر قال سماء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي هم خاف أن لا يقوم من الآخر الميلي ثم ليرفود ولا شك أن من خاف أن لا يقوم من الآخر الميلي فصدى طبعا أن ينام فقد أخذ بالحزن الحزن ثم ليرفود ومن وثق بقيامه من الليلي في آخره فليوتر من آخره فانه قراءه اخر الليل محظوره وذلك الله باب وكل صلوات امور القلوب فحضرتنا والفصول بنقول ليس انقراء فحضرتنا عبد الحميد طلب برنا معاصر فخبرنا ان زهير فخبرني ابو زهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه امور القلوب قال وحدثنا الوحر بن أبي الشيء بحي وأبو قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمى شو. عن أبي سكيان عن جامل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أبو الضرب قال قولوا لقلوكم قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمى شكر باب في الليل دعم المستجاب فيها الدعاء ولا حدثنا عثمان من أبي شيخ ولا عن الأعمى علي سفيان عن, عن جامح قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الليل لساعة لا يوم الثوار المسلم يسأل الله طير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة إذن من السعاء التي استجاب فيها الدعاء في ثلث الليل الاخير من يذكر لنا الساعات التي استجيب الدعاء خلون هم ذكر اا يوم بدون اخر ساعات نريد يوم الجمعه هذا وقت نريد نزول القمر حين اذان القوم الثاني في ثلث الليل جميل الرابع عند نزول صو صح فيها وما لم يصح خلينا نقول فقمص واذا رويته سفس دمها قمص بسم الله بكرنا اخر ساعه من ساعات يوم الجمعه عند نزول المطر عند رسول بس في القاهره وفي قبيل الافطار جميل للصايم في الصبح في بنجي من يمين هنا بيجي الاخوان من اليمين انا خدنا من, من, من هناك هنيجي عندي الشط وصل يوم عرفه يوم عرفه صوته راجل جميل ها وايه كمان ويكرمك الصبر و... العصر... في العصر من الذكر هو وقت العصر العصر من الوقت كله دعاه مستجاب اذا يوم معروف وداخل في العصر لكن العصر من بدايات ايام ظهيره فضلت لماذا لاسبك خير منها استجاب للدعاء والاخص يوم العروبه لا لا ليه لا تذكروا كثير ازاي ها يا دكتور عبود في جميل عند القلعب عند احنا عايزين نشرب حاجه ثانيه بس احنا بنذكر اول شيء الاوقات والازمنه وبعدين بنذكر الاحوال خليكوا الاحوال خدها من زي اللحون انزين بس المرحله الثانيه احصوا اول شيء ازمان استجابه اوقات استجابه دو برسوا حيوانات وقت ما بين التشهد التسليم دو كونفنسي مش مكتوب اه دو صوره مكتوب فاهم على باله الثاني فبعد التشهد وقبل التسليم ها اي كمان؟ نسمع صوت المطر ده مطر ها يلا بالنسخ اكتبوا كان نسال لكم فيها ايه ده الاوقات التي استجاب فيها الدعاء كل يوم لا شيء لوحده يوم الجمعه آخر ساعة الثاني معنه يوم اعرف وغلاسه منده في جنا عند رب القدر عند رؤيه البدر دعاء وتكسر ما فيش فين انه مستجاب ها وقبيل الفطار الصا الصايم الله بالبركه يلا عند عند فطور دعاء عند الفطور عندك هو قباله الفطر يعني عين ده يعني هو بيت الجيران الفطر يعني اللي جنبي مقصودنا الفطر يعني ولا القديم لو قباله الفطر عين ده الفطر ايه ها في قبل الفطر هيقولوا لو بسيتهم لو هبط عايزين اوقات خلي اجا صح يلا وعند السفر مش فيه ده ويستغفر نعم وعنده يوم المطر ونذكرها في الأحوال تخلونا عشان ما ننخلطش احنا عايزين بارح الله بكم أوقات الاستجادة عربنا؟ بكرت؟ لما شف أخونا إذا كتبنا الدي لو على الحواشي تكتب على الحواشي؟ محيش دكتور؟ استوعى الشيء؟ عشي يصنون لي مل لكاتم في دكتور؟ مل لكاتم في دكتور؟ وراحة؟ من الجبالي؟ في دكتور؟ عزيب دكتور؟ محيش دكتور اے پترس صاحب بولا دیو روح برکت کو برسلاو پیلو سمے کو نماز کے نماز بے شک وا در سلام درود سلام کے شکر و تشکر اور جو فقط قلت الیحبی تو نے گزارا کلیہ میں میں ان ہوں ثالث عشان صوره بقى طيب هو كمان في الانهار بين على كلمات الكشوف لما نضبطها كده هو كان سلس ان شاء الله نور هو كل سلامتك تذكر تذكر الكتاب ده كامل قلب 11 او ما شاء الله 11 وقت 12 نشر ايه كنا عايزين ندخلوا في حوالي الاستجابه لا تريد ليش مش مشكلة لو نظر مع الإقارات لا تريد ليش مشكلة خلية زي ميت انو شوفوا بقى. الله أحمر بكم أوقات استجاب الدعاء احنا بننفل عندنا شوفوه وليس كتيش لما نحصي أحصان داما أكثر من هذا العالم الذي كتب منه أوقات احنا بننفل عندنا تعالوا بقى أحوال الاستجاز السجود. السجود واحد السجود أقرب من يقول عبد الله ربه هو سجد شفحوا الناس جميلة معنا مرحب. في حالة الانقرار أما يجيب المطلب إذا دعاء معنا في حالة الانقرار دعاء الوالد لولدي أو على روح معنا دعاء المظلوم احسان يا صوت حضرتك ما دعاء المظلوم عندنا اوقات عندنا اوقات استجابه وعندنا احوال للاستجابه خلاص ذكرنا بما هي السلوى ذكرنا بما هي الاضطرار اما يجيب المضطر اذا دعى ها دعاء المظلوم والولد ده على فاهم ده المظلوم ممكن تقول برضه ممكن يجي معاك ده المسافر الخلق يعمل حاله مسافر دعاء المره سائل له كل جسم مطار اسمه مطار داخل في المطار خلاص داخل فين في المطار عند الرقايع الحبيب برضه دخلها كده في الاحوار عند البطال الصفرين في الأحوال أخونا أحمد بصر عليك أن تكون حاجة؟ يعني عند هذه الدواءات أن الوحد في البعض مرات الصيوة عندها مرات الصيوة مرات يعني معنى أن يوم الواحد كده آدي وفي الحاجة للفظور وماذا في الحاجة كده الحاجة؟ مرات الصيوة دي بقى نسمى ايه باركرافية اصلا دي حاجة اسمها كده عامة يعني عنوان كبير اسمه فقه الدعاء ده عانوان كبير تمتلك؟ داخل فيه ايه؟ شروط استجابة الدعاء تمتلك؟ شروط شروط يعني شروط الدعاء اللي يأكل حراماً في حسب شروط استجابتها في موانع استجابتها إن الموانع أن يكون غافل ساغل لان مش خشي عامل الحاجة دي عنوان كده كبير اسمه فقه الدعاء طب فقه الدعاء أول حاجة فضل الدعاء أنه يقول كعنوان كثير فضل الدعاء وجوب الدعاء معناك الإلحاح في الدعاء فإن الدعاء أداة في الشروط في موانع في أداة كل هذا دا ذاكي في فقه الدعاء ويبدون معه إيه الأوضاعات التي نحن ذكرناها والأحوال التي نحن نسكن من فوقها وضفنا ويحاسنا الشروط الدعاء في موانع الدعاء في أداة الدعاء نفسه ده ده بقى كبير جدا الدعاء والعباده اني بيعملها الشخص ده فبصينا كده الدعاء والعباده وتصبح العلاقات وقرب ربك مدعولي استجب ان الذين يستغفرون العباد عن, عن دعاء سيقرون لانما داخلين وليس بس اقصد ماذا ففي الدعاء ده كبير جدا جدا وبنصي مساله كده هم. سهلا يا سيدا حلوينها موضعها كثيرة بس فيها على حاجتين للاوظار ولا حق بس ولا دباب واسم فيه معنفات تطي دعا سيدا الامام الخطاري له كتاب اسمه شاء الدعاء كتاب مجنزل في الحاجم الان الامام الخطاري اسمه لدي شأن الدعاء شك كلمة كلمة العامة شأن يعني عظم الدعاء عظمة الدعاء قيمة الدعاء التهزأ بالدعاء والنزلين وما تل ما فعل الدعاء ما صنع الدعاء سهام الليلة طفل ولا أمد وللأمد انتضار معنى فليس عمر الليل تقولوا عليه السلام طلع النبي بعد ما دخل الله يبارك كان في كرب ولا مضارب. كان في ضر ولا مش ضر اه استجبنا ده دي حلقه طيب سامع متكوش احوال كده تقولوا الاحوال الاحوال تذكروا طيب تقولون له المؤمن الله يعلم ضيع المؤمن اخذ القران كل الترا كل الصلوات ها اشهد انك عند اسم القران عند اخذ القران الله يحفظ يعني اظهر ليس بالمرتضى ها شي تابع القنوط في الصلاة حالة القنوط كذلك في الصلاة حالة القنوط في الصلاة يسير معك لأنه هو الزهر لو لم يكن فيها استجابة ما أرشدنا إلى الشارع طيب ليستسكا أيضا محالة في استسكاهم ما خلاص استسكا طيب في الحج والعمره البقاع الكسوف والكسوف دعاء ايه يشرع دعاء ما دهش دعاء ان هو محلي وحالي لو انتم تتباك الله لو أنتم تتباك الله عبد الله ورجلتم أشياء كثيرة جدا لك أقول الحال أرجع إلى شأن الدعاء للإمام حضاري وأيضا الإمام الترسوسي له كتاب الدعاء وأدامه الشيخ مصطفى العليو له كتاب فقه الدعاء ارجع كل هذه الخلافة واتحصلوا خير إن شاء الله عبد فقد استفطر ثم قد لا اعلم صحيح صحيح لم يحكم ان يدرك واذا فقد فضح له باب خير ووجد النبي عليه الصلاه والسلام سنته من اولها لاخره في كل الامر اتبعوا كان اذا جلس على العرش في دعى صحابه دائما ترى طالته باوكم سمسوا الكربان لو بيقع فلو دخل المسجد انت بتحصوا كده عاملوا اصبيه اللي دخل المسجد بيقع اذا خرج بيقع اذا لبس الجو بيقع ها دخل بيت بيقع اذا خرج من البيت بيقع لو رجع للصبر ها بيقع اذا على شرف بيقع اذا سمع سمع سمع بيقع كنت تذكروا مسئلة إن سمعت بيك في الأحوال في الأحوال تمام؟ إنه يرغب ما طيب وإيه كمان؟ شوه الدعاء اللي بي على صد سنة؟ عند مزول مطر ده دعاء. صح طيب عندك راج الدراء ده دعاء واستعاف <تصفيق> أيه شوف يا جماعه من صراحه ايوه شوف كم الارقام للنووي شوف الدعاء حصن المسلم الصغير هذا هذا حصن المسلم البدء الصغير شوف الادعيه الاذكار كتب الوالد الاسلامي السيد لان انظروا كم لكم ثواب الذكر والدعاء والادعيه كده في اخر الكتاب ترون العجب العجب شو لك هو الاسنان في حاجة مس إلى زعوة ذكر يشعر إذا دخل عن زعوة ذكر كالطير إذا رأيه إذا حمس أو السمك إذا خلج من ماء السمك إذا خلج ماء يموت ولا يموت يموت شو يعني مع الذكر كأنه محبوش للغرص عزة للغرص عزة طير والمؤمن مع الذكر كسبك إلى الهرب من الماضي من المصر والله هذا طواف للبيت اهيه ما حصل في حال الطواف في حال اسمه حال في الاحوال في حال ايه الطواف طواف البيت الدعاء مستجن السعي كان لأنه سفى المرأة دعاء عليكم وركبات طيب نرجع ثاني ما شاء الله باب في الليل ساعة مستجاة في الدعاء قال حدثنا محمد بن بني الشيطة قال حدثنا الجرير عن أعمش عن أليسوفيان أعجال وقال سمعت النبي عليه السلسان يقول إن بالليل لساعة لا يوقفها الرجل المسلم يسأل وقير من الأمر الجنية إلا أعطوها. ذلك كل ليلة مشكلة كل ليلة هذه الجائزة كل ليلة قال عدتا ليس المدف شبيب قال عدتا لنسى ابن آية قال عدتا لن أعقد عبد الزبير عن, عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة ساعة لا يوقف عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاء إياه باب تغريب في الجعاء وذكر في أهل الليل والإجابة فيه قال يحيى في أحياء قال قرأت على مالك عن, عن ابن شهاد عن أبي عبدالله الأغر وعن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هرير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل رحونا تباركتها كل ليلة إلى السماء الدنيا إذن هذا من زلد ينزل بجلال جنهان تعالى من الصفحة فيه. التي لا نعلم كيفيا وليس المراد نزول أمر من أولئك الرغم الرحمن لا المراد ينتبه ربنا سبحانه وتعالى نفسه قال لا حين يقاتل كله الأخير فأقول من يبعوني فاستديكا من يسألني إذا أعطيك من يستغفلني إذا أعطيك قال الله من يدعو لها عرض وتشويق وترغيب وحفظ قال أحدثنا قتيبة بن سعيد قال أحدثني أخوه ابن عبد الرحمن الطريق عن سعيد بن أبي عن أبي عبد الرغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء كل ليلة حين ينزل يكون في الليل الأول فأقول أنا الملك يمكن الجمع بين هذه الأنفار فأقول عني الملك أجل الملك من دبني يدعوني فاستجيب له من دبني أسألني فأغفره من دبني أستغفرني فأغفر له فلازم كذلك حتى يضيء الفجر قال حدثنا يسحق المنصور قال أخبرنا أبو المغير قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحمي قال حدثنا أبو السلام أبو الرحمن أبو الرئيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو في الوداء يلزم منطقة الله تعالى إلى السماء الدنيا بدون أن, ان شيء أو يقضلوا شيء لأن النظر الله ليس كالنظر الله فيقول عن من هل من, من داع له هل من مسترسل له وفي رواية هل من مسترسل يُعطر ويُعطر حتى ينفجر السلحة قال حددنا حجاج ابن الشاعب حجاج ابن يوسف هذا الوقت بالشاعب ثطر وليس هو بالحجاج ابن يوسف الخليفة الجائمة قال حددنا محاضر أبو الموجه قال سعيد بن سعيد أو سعد بن سعيد أخضر من قال أخضر ابن همار الجائع قال سبعت أبا بلايضة قال الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله من السماء لشقر الليل أو لذورة الليلة فأقولوا من يبعوني ما استجيب لك أو يسألني في ثم أقول من يطرق غير عدين ولا تبرون. سبحان الله غير عدين أنا الله غليم ولا ضرور فإن الله والعقل الحكم المفسد الذي حرم الظلم على نفسه من يطرق من الذي يقول الله كالله أسمه يعني أكشف عندما تصدق بشيء فحق على الله أن يوفي حق الله أن يخليف لأن الله سبحانه وتعالى نزل نفسه من يقرأ لأنك إذا أقرأت شخصا وجب الوفاء طب الله وجب على نفس الوفاء هو الذي أوجده تفضلا منه سبحانه وتعالى تفضلا منه حق أن يفين حق أن يخلف حق أن يعطي حق أن يوسع اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مؤسكا خلفا من يقرد غير عليم ولا ضرور قال الله مسلم ابن مرجانة وسعيد من عبد الله ومرجانة أمه قال حددنا عربي النسعين تأينا؟ قال حددنا ابن قال أخبرني سليمان بن بلاد عن سعر بن سعيد في هذا الإسلام فيقصت في يديه تبارك وتعالى يقول من يكرن غير عجومين ولا ضمين قال حددنا عبد مانو بكر وحيبنا أهلي سيلة واصحابه من إبراهيم الحنبر والله لابني أبي شايد قال إسحاب أخبرنا وقال الأخران وقال حددنا الجريف عن منصور عن أبي إسحاب عزيز أخر أبي مسلم يرميه عن أبي سعيد وقال وغيره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إلى ذهبة ثلث الليل الأول نازل إلى السماء الدنيا فقولها من مستقر هل من تائب هل من سائل هل من سائل سبحان الله كم قضي علينا هالي الجوائز كم فلقنا يا إخواني كم قصرت كم غفل الله في نور كم نام النائمون عنها. كم سهل السائمون في ذوبي ولا يبن سبحان الله هل من داعين حتى ينفجر الفجر قال حدثنا محمد بن مكتر بن بشار قال حدثنا محمد بن جع قال حدثنا شعب برع النبي صهر ياذا بيستغير أن حبيث منصور أتمه وأكثر فهي تطريبي في قيام ايه؟ ما نحن نقول سنة قيام رمضان هو التراوين كم بطي معنا شخصا؟ على رمض كم بطي على رمضان؟, رمضان؟ شهرين الله أكبر شهران وعشرين وعشرون يا رمضان أجير بكرة كان جمعه الاخير لو بما رجل شعره شعوه وتجري الدم في دواله كانها سندوق نار والله بيصاح شعرك بي ان شاء الله صوره اللهم صل على محمد هكذا الامر يا تمر من الايام الضطره وانما نساط إلى الآجال والعين تنظر شيء نساط إلى الآجال والعين تنظر فلا عقد ذاك الشباب الذي مضى ولا نريب ذاك النشيب المكتنى الشباب هزع؟ مين فعطي؟ شعلك فالبايس أنا كده وقت؟ لا ديب لا ديب وكيف لكن هالك عالي هزع؟ سنة الله سبحانه وتعالى لن نعم تمر من الأيام تطرى يعني يوسر تمر من الأيام تطرى وإنما نصاب إلى الآجان والعين تنظر فالعين ذاك الشباب الذي مرى ولا نبذ لك المشيب المكدر والله يشير مهما تحميله مهما تصبره مهما تعمله برضه احنا هنبقى طب انت كده اعملها احنا كده اعمل اضربه احنا كده كلنا كده طب شوف بعد الاسبوع 10 يا ابوها من تحت ايا من, من تحت بيطلع البياض من تحت بيترضى صحابك مين بيروح بيروح لك كاسه واليوم الاسبوع كده احنا وخد لك الاسبوع 10 الاسبوع يا اصلا بتضرك يا راجل بيتسحب شريك اه فلا ولا له ذاك الشباب الذي ضل ولا ذاهب ذاك المشيب وقال ام بقى الانسان لما يكون 40 سنه و50 سنه في لز عمره بقى. ان ظهره يركم لا صبره لا صبره لا, صباح. لا من بعد ال40 يرجع كده كان ماشي بالعكس يا صباح يا ركب يا مفاصل يا ظهر يا كتاب يا اصابع ولما يجيبوا صدر عظم وما يجيبوا ولا الله ويرجعوا ونسى الشلتة الصليب هو كده كده صاحب صاحب ها جاله ولا تمر بنا الايام قطرا وان بنا ما كل نصاب قليلا اجال والعين تنظر العين تنظر كل شيء بشيء في الشيء نفسك بتشوفه غيره فلا عاين ذكر الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك دا المشيب والمكده ها ما نحوظ الأجاب فأخير مصر وَلَاَهِمُّا الْأَيَامُ تَطْرَ وَإِنَّمَا نُصَبُ إِلَّا الْأَجَالِ وَالْعَيْنُ تَطْرُ فَلَا عَيْدًا ذَاكَ الشَّبَابِ الَّذِي مَضَرُ سبابه. الشباب الذي مضَر مين؟ ولا ذاهب ذاكَ المشيء ولا ذاهب ذاكَ المشيء المتتفر ها؟ الجباب قرار رو من الرجال والعين ضوء طاق الشباب الذي مضى لا الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المخضر يعني هضرب انا الان خلينا نفصل ايام الايام الوقت قبل 15 سنه او مرفوع عنه فصلوا الايام اللي احنا بلايش هنشوفها كده خمستاشر سنة غرفوا عنه القارب بيلعب ها؟ بيجري مش منتبه صح الله لا بل خمستاشر ما بلعش طب جمي من خمستاشر لربعين تشوفوا يبدأ من بعد البعين هو بيتعب يا امراض يا مش عارف ايه مشارف ايه ده اخي صح الله لا طيب خلاص هو عايش مثلا خمسين سنة ستين سنة النصف منها نوع صح ولا لا ايش بينامش عايش بينام مثلا ما نازم بينام طب هو عايش ستين سنة النصف منها ايه ما يعني ممكن يكون عكتر من نصف احنا بعضنا نقول الليلة هينام ان شاء الله ثلاث ساعات ونحصل ثلاث ساعات نوع الله تزاي بي ازاي؟ يحصل مش سامعني؟ طيب اتفضل الله يرحمه ويصبر قلبه و15 قبل البلوغ شوف فين طاردك انت طارد ايه؟ خبرني ايه؟ ايه اللي طاردك؟ كام سنه كده وانت داخل الحمام؟ انت عايز كل يوم تدخل الحمام كده؟ طب في الافطار كده. كده في العمر بقى 60 سنه كام مره دخل الحمام؟ ما تقولش والله صعب عليك طب مره, مرة جلز على الاكل؟ في الشهر طيب في السنة طيب في العمر إذا كم بقي من؟ أوقف العبادة بقى المحظة الخالصة اللي بقى ذكروا اعتلاقه المرآن وصلاة وسجون وصدق الله ما يلدك كم هي؟ فلينا عميتم بقى فصلنا لنا بصلاة شو؟ 15 سنة وكم سنة نام؟ كم سنة؟ نام المصفر المصفر والشرب. المصفر. والشرب. طب وشو <تصفيق> طب وشو طب وشو ربنا طب طب هو ضيفه كام سنه يا اه مر بقى يا الله والحمد لله اه احنا في الضلمه او السعد وهي هذه التي نرجو لن ينسى عنكم سنه تبع قالوا ان انتوا ان احنا فينا تقصير كبير زدان زدان ما انت تحسبوها كده ولا كده ما هي الوقت رحمة سبحانه عاربتم ايقا قلت اني واصل وقلنا بقى في ايه رمضان ما الايام ما طب انتو شوفوا اليوم ثمانية في الشهر بخرة بسعة في العرب شوفوا الايام من هنا رمضان اذكر اذكر سريع وهو يقول لك انهي له هنشوف بكرة جيلة ده فكرة رمضان ده فكرة أول ترويح من جمع استوى الناس جديد صلت صلت ما أصبح عليها وأنا لكم دمياطي الجديدة دي مبنية قالوا لي من سنة الثمانية أي كأين أمس طبعا احنا واحدة أسعط ألفين أمس كمنا أمس سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى ليس بول قال ترب على مالك عبيب بن جياذ بن عام حميد بن عبد الرحمن عن نبي ريضة الناب رسول الله, الله قال من طام رمضانا ايمانا احتساما غفر له ما تقدم الله قال حدثنا شف الجوائز قال لك ربك في رمضان وإذن ذكروا من شهر رمضان من أغطاق الإجابة من أغطاق الإجابة فلوحدثنا عبيد, عبيد عبد بن عبيد قال أفضلنا عبد الرزاق قال أفضلنا معمر عن الزهري عن أبي سلام عن أبي غريب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراغبوا في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمته ولذلك صلاة التروح دائم من شعار أهل السنة الجماعة التراويح الشيع لا ينطعون بها راسا يقرؤون التراويح التراويح صاح من كمل رمضان اذن المغفر له ما تقدم من ذنبه فجاء رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة على ذلك ايه خط النبي عليه الصلاه والسلام ان تفرط عليه من رحمته فما كان شيء لازم عليه ورشد ثم كان الأره على ذلك كلمة داعو فكر الصدر من خلمة عمر على ذلك خلوا حددني زويل المحب خلوا حددني معانه بن يساء خلوا حددني أجنى عاني يا حيال هابي النبي خلوا حددني عبد الرحمن أن أبا أغيرا تحددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا أحت السبب غفر على ما تقدم من ذنب ومن قام ليلا من قدري إيمانا أحت ما تقدم من ذنب خلوا حددني محمد راع قال حدثنا الشباب قال حدثنا بوقاط محمد الزناد عن الاعرب عن ابي روقه عن النبي عليه قال من يقوم ليله القدر فيوافقها اوراه وقرره صالح من احتسب نظرا لهم ما تقدم من ذنبه قال حدثنا يحيى قال طلحه على مالك علي بن شهاب علامان لابن الشهادة عن عروة لعيشة فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى فأنا رسول الله سنة صلى, صلى في المسجد ذات ليلة فصلى لصلاة الله سنة ثم من الطابعة فكثر الناس فلم يترع من الليلة التاردة ورابعة فلم يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أصبح قال قذر من الذي يصرعه فلم يمنعه من الخروج إليكم إلا أني خشيت عن دخ رضا عليكم قال ذلك في رمضان رضا قال وحددني حرمان ابن أحسن قال أخضرني عبدالله يونس ابن وعن. أبو محمد الفقير مصري قال أخضرني يونس ابن يديك عبدالله شهابي قال أخضرني عرود بن زبيد أن عيشة أخضرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوك الضيء وصلى بالفلق تصلى بالرجال الصلات فاصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمعوا في الروضة اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليلة الثانية فصلى الصلات فاصبح الناس يقولون ذلك فكرروا من مسجدهم الليلة الثالثة وخرج وصلى بالصلات فلما كانت الليلة الرابعة عجز الممسجد عن احمله فلم يمر اليه بوصول ولا مراسله ففتح رجال من القرون الصلاة فلم يخرط في الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر فلما قضى الفجر اقبل على الناس ثم بشهر فقال لما بعد تحكم فإن فانه لم يكف عليه شيء من الليل ولكن خشيت عنك وضع عليك صلاه الليل فتعذره عن سبحانك هو القول الذي طلب صلى الله عليه وسلم ان الله يخفف عنهم 150 ذرا فرق إلى الله وسأل الله أن تفكر من خمسين إلى خمسين وفرقا دائما أريصا على التخفيض على الناس وأن يجيب ربنا سبحانه وتعالى عليهم الملدان يكون بأوامر وفرائض لأن من فرائض منزامية من حدوية لخلال الترويح فهي مصطحة سنة مهكدة قال أحدثنا محمد ابن اقرام أبواس أحدثنا وليد ابن مسلم أحدثنا الأوسع أحدثنا هي عبدة عن زر من زرها زر من أولي قال أسلمان في الضيور من كعب يقول وقيلنا إن عبدالله مسعود من قام السنة من قام ليله تفتح يعني اجتهد وشمر ولن تحرم الله خرج النبي محمد صلى الله عليه الناس من جوع فوجد وجد بدرين تخاصمان في الوقت ف اخذ في صحبائنا فدلسيا المواهب شوف المحاضرات اللي بيقول ده برضه اعمل مام مام بنيا بدون طلب وفراد ولا من رجال والصياح طرف الأسرار قول كل في الجنية ها لا إنما بنيا لذكر الله والإقامة الصلاة والتكبير والتحميل والكسبح وإخراف القرآن فقال صلى الله عليه وسلم قد خلصنا لأخذركم بليلة القرآن فمزدقوا عن الليلة لحياة فلو سيكلا او رفع الوتر والعمن خيرا يعني في خفائها طيب في خفائها طيب وتتاكد من اوتار من العشر لو وفي تحديدها قراب ال40 قوله قراب ايه حوالي والصحيح أنها متمطينا طرح إن تكون ليلة 11-20 أو 23-20 أو 15-20 أو سواء أو هكذا متمطينا ما نكون في الليلة دي ما نكون في الليلة دي معنا إنعب وإذا كنا في أول يبدأ رسولنا من الأوقات التي اشتجاه فيها الدعاء ليلة ديالة ليلة ديالة خير من الآل يشارك انسان لكن الناس بيبقى ايه احيانا بيعملوا نكت وبيخلوا الامر يمزح يقول لك مثلا واحد في بيت خرب خلص الرص من الشباك وكد حديد وخلص كده وبني رغم حياته كبر الرص كبر الرص فما تعرفش خلص ده كمان مستحيل وايضا في شكل السم ها قالوا في شكل السم ويتفتح ويتفتح مش عارة تعمل كل مصحيح. مصحيح. بقى اللي دي الأمورات على رؤية مصحيحة معلومة على رؤية مصحيحة فعين قالوا لهم شاكران يدعوصه دي قالوا له بقى استدر استدر زي وقالوا بك بكا نالون ايش علاقة من السنة ومن الأمورات بكا نالون عشد بس يفتحوا من المتاج معلومة يا صحيح يتكون ايه لا حار ولا بارد وليلة باردة وليلة ايه باردة وصباحاتها نصح الشمس ايه يعني السفراء لا شعاء على دائرة تنظروا فيها ولا تنوجع شعاء على الشمس عايز اللي اضلتها يبير اضلتها صباحين اتأكد ضلتها الصباح ومعليش تأكد الليل يتأكد الصباح يعطلع أوراض النبى فالأوراض اللي يشعر الناس ان السباة تفتح هو يعمل نور كده ويعيزي بغض الكلام على الكلام على هذا النساء طيب يقوله ده يقول قيدنا احنا عبد الله المسعود يقول من قام السنه سنه, سنة اصاب ايه ليله الفور وقال ابو ايذى ان رب سبحانه وتعالى اخفى موعدها عشان ليه في الشتاء الشتاء ها في منها موعد ليله الفور وفي اشياء مغيمه بصيرة بصيرة انت تصور كده كنت. ان لو ان الله اطلع الناس على المسائلهم لو ان الله مثلا الفطير انه فطير ويعيش معك فان يمور طيب لو اطلع الله ان المنظوم يتم المنظوم عسان يأخذ حقه يوم القيامة لا ينصر الا يوم ماذا؟ الله أنا هجوعا كده هم أردهم دائما كنتين موضوع دائما دائما دائما دائما تفاجه من المخيمة يتمخفي عنها باشياء تصور غير واحد مقدر انه لما يمشي الامل غمر يزمر ماذا يتصدى مناك يوم ماذا ماذا لو قام لله اطلاع الله قلوله جبه انا محببك اولا ان يعني دائما تنظره واستقاله وقال لهون لازم يمشي بالقدر المبطم أصلا لازم يمشي طمام هي بيجيب واحد يتصل عليه تعال يا شئ فيه يسقطع نظاره نصف مليون يتربح اليوم يغضر بيجيب المستقل حاجة بيين بالإيه الأجل بيتبع للأجل ها ورزق برزق برزق الأجل بيتبع المليل. ان الله صبر على اذا قدر ان ابن هذا يموت اضبط وجميل جعل له الى حاجه ها ولا لا تصيب كده الواحد خطب واحده مثلا في في في بنت مثلا خطيبها والله بيحبها وهي ايه ايش هو المشكله مش يبقى كده نضف وروح توكل على الله فممكن ان تصدر ها الله, الله مخفي عنك أشياء مش من مصلحتك تطلع منه ايه هذا الشيء يقول تنقل بك والله إليه بتاعك الله لا تنقل من الموزين لا تنصرش الأمور كم من واحدة والله أفتح الدكان جوانك حصول الله جيد إن شاء الله وفي الأخير يجوع حصرات صح؟ حكم هي حكمة على الله أن يبقى على الإلهان الشهر يا موت هي أكيد وما أنت يبقى عيشة إزاي؟ كان عاجة عندما عاجة عدوك وإيه؟ يعيشوا، ماشي أحكام من الله بتعتبطش على أفضل الله قال ليه لن تبقى الخب بقت عنك وتشدت إن الله مش فقط تقعد البوليس أنا وتيجي في الليلة بي إنفقا عدد رائع طول السنه فاله في حق الله ورسوله ضياع اذا الخباء عامل فشدشته في كل شيء هذا مو امر الله ليست خير وليست مصلحه المصلحه في اخفائها وتاميلها عن اشيوله سر وزن شمول كان ب 5% يعني انت ممكن ما تلاش في هي ممكن واعمل تلاش مش كتير كمان يا الحمد لله يقول من قام ايه السنه تعصاها ليله القدر وقال امين بالله الذي لا اله الا هو انها لفي رمضان يحلف ما است والله اني لا اعلم ليلة ليله هي الليله التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيارها هي ليله صبيح 27 هذا هذا بعيد جدا امين تمام النبيل في القدر هي النبيل السبع وهي أكثر الأقوال على هذا لكن أيضا ليس هو المثال الراتح نما المثال الراتح أنا في الأوطار وهذا مثال واجتهاد ليس هذا مطوعا إلى النبي عليه السلام قالوا عماراتها شكرا عن طبع الشمس في صبيحة يومها بيضاء أيها البيضاء لا شعاء على هذا لا حمراء ولا صفراء انت معتلكم اليوم تطلع حمراء ومعنى تصفار صح انما تليوم خصصة تطلع بقى بسبب ان الملائكة كثيرة من يالله اشهر معانا ايوان نعم ينزل الملائكة فيها ينزل الملائكة كثيرة بقى. بإن ربهم نحن لكم انت لها سلام يعني ان جالوا ايه إن الملائكة كاملة فبأجل حثيئة عمل على الشمس كبيرا فتكون ايه بيضاء فتكون ايه بيضاء قالوا عمارة أن تطلع الشمس في صباحة بيضاء لا شعاء لأهنين الملائك حجز شعاء قال حددنا محمد بن الثاني قال حددنا محمد بن زعب قال حددنا الشعب قال سمعت عبدت بن أبي مبابا وحدف عن زيل بن عبيس عن عبي بن كعب قال قال عبي في ليلة تقدر والله إني لا أعلمها وأكثر عني هي الليلة ذات أمران أبو صلى الله عليه وسلم في قيامها هي ليلة تسعى يومين عشرين هل اجدئات واصطنباط من أغير هذا معلم وانا ماذا قلت لكم لقد بلغت أربعين تقدر وكرام حرم النهاية حجر بفتح البارق لها وهنا ما شك الشعب في هي دينة التي أمرنا دي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حدنا لي بي بها صاحب لي عني صاحب لي عني قالوا حدنا لي الله بن معادل قال حدنا ما أبي هذه سنة نحوه ولو يظهر نمشك الشعب وهنا نحوه تقدموا Thank <laughs> you. no سبحانه وترين عن العباس خلبت ليلة عند خلات ميمونة وقام النبي على سلسل من الليل فاتح ثم غسل وجهره في ثم نام المقام قام فاتل قربة فأطلق شنافها ثم ترضى رضوءا بين الربؤين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصبر فقمت فطمطيت كربيتا أن يرى أني كنت أنتبه له سبحانه وتعالى ذكر جداً أرد المعرفة فتوضأت فقام المصدر فقمت عن يسال فأخذ بيدي فأدار عن يمين فتتام فتتام صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل ثلاث عشر ثم اتجع منام حتى نفع فإذا كان إذا ناف نفع فأتاه بالصلاة فقام فصله ولم يفضل وكان في دعائه اللهم جعل في خلبي نور وفي بصري نور وفي سماء نور دعاء مستجاب هذا وعن يمين نور وعن يسار نور ومن فوق نور ومن تحفي نور وأمام نور وخلفي نور وعظ وعظي نور قال قريب وسبعا في التابع فلقيت بعض ولد العباس عددت لي منه فذكروا عصبي ولحمي ودمي وشعري ومشاري التبتع للجسد يعني يعني فيه, يعني فيه نور من خارج ونوره هي في الجسد أنا شوف في عصر وهم يكون في العصر, العصر نوري مجلوش مرض واللحمي كل فيه نوري مجلوش مرض والدمي كل فيه نوري مجلوش تسمم وشعري وبشري وذكر خصلة دين معاصر واحد لحظة ثانية ثانية ثالث شعر ورع وبشري الخالص وذكر خصلة دين فتصير سبعة في التابون ومن ضرب وجعل منهم من خلف النور من من شمال فوق النور من تحت النور وجعل من النور أعظم لي قال حديثني هذا الدعاء غير يعني قريب من الدعاء هو نفس الدعاء الجلدة تقولون انت ماشي من فتل بازك قال حددا يهي بن يحمد قال قلقته على مالك عن مخرامة من سليمان عن ترين المولى بن, بن عباس عن ابن عباس أخبره عنه بات ليلة عند ميمون أم المؤمنين ويخالته قال فطزعته في عرض المساء وطزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلوه في طوله فنمى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لقصف النيف أو قبله بقريب انتوا يعلمون نمي عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم على صوت الصالح تقريب والذيك يمنح معلومة أذن بعد المدى الصعيد تعفين قصة سعيد المزيبيري وكان سعيد المزيبيري المستجدب دعوه رحمه الله استجدب دعوه ولما دعوه على التحجاج مات معلوم كم يوم على طول قال كرامة يعني هم كمات منينا وقتل منينا اليوم وهم دعوه يقول لهم الله تسلطوا قبل أن على هدن بعده على طول مرت الحجاج مرت مرت كم يوم في دول. على طول فهو الشامس الكلام ده يعني ايه اللوان كان متعود ان نديك صحيح لصلاة الله فمضع المضاد اديك ما سيحصل في ليه؟ طب لما سيحصل اديك يعني لا عنده منه هو لا عنده صحيح ولا لا وانت ألم يعني متعود لديك ولي صحيح فمت عليه ايه الليل لصلاة فقام له خطع الله صلاة ثم ادى ولا سمع صوته صب بعد ذلك استجاب له ما له قطع الله صوته كلمه فعل المال قطع واخذ روحه فقالت له امه سمت يا بني لا تدع على احد بعد يا بني امه ان سعيد لا تدع على احد بعد ها مش كده ايه ان يدعوتهم خلق قرصي من البر معنا يكون ومشانا ومشانا ومنذلك النبي عليه كان, كان كان يكون مع السرق السلط معرف حديثه نفس المرض يوم خلق معرفع المرض النبي عليه السلام كان يكون كده السلط ايه السلط خديثه فعال المنتصر الله ده متعودين اللي متعود منكم كانت القرياب أو كده فعنده دي كل حاجة في قلق يجيب هو مع المنتصر ده وعدم الحديثة لا تسلوا فيك فإنه يوتره بس الله وعدم يسدح زي وقت ولكن لا تحقون عدد تسلح معنى اكواب؟ ضارق يا رمالك. ها؟ يا راملك ولا داعا ماشي؟ يا راملك يا راملك يا راملك لماذا مصحى الله تعالى يترد بفنك الله فيه؟ في المسل الثاني براه ماشي؟ الملك كذبت الله معنى قول في اخر النيرمه محضوره مشحونه مليئه على كل حد يتجبر تيجي على الضيقه يا اخوي يعني غير بالشكل دي كانه بيسمع سيوف كده بصراخ تعب اليوم ده الصراخ ما طيب قران اليوم تركم اولاد خلفهم امات الدين ده في المواطن الجديده بس ما يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال تروى على مالك عن مهرانة انه سلى ابن حديثا عن قريب دور العباس ان العباس اكبر انه ولد ليله عينك ميمون ويخالف ويؤمن من ويخالف طلب الضرات في عهد المسلم وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دوله فنام الرسول الله الله عليه وسلم حتى نصب البيته وقبله كبير اوعده كبير استيقظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم فزال يمسح النوم عن وجهه بيديه بيديه ثم قرأ العشر ايات الخواتين من سوره الا عمران كل مقامه الى سن المعلقه فتوقب فتوضا منها محسه ومضوؤه هو قال صلى الله عليه وسلم قال عبد بن فقمت فصليت مثل ما صلى رسول الرأس والله سلام ثم له البد reve فقمت الآن جِن twenty-하� hun تضع رسوله أدعي يده اليمنى على رأسي وأخذت الأذين الألوب اليمنى يفتيلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين تم ثم ركعتين, ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ثم حتى جاء المأذن فقام شف حنيكم أنه نزوم ليلا مباركا وخصمر صدقه وفيدا النبي علسه <تصفيق> ثم حتى داء المؤدل فقرى فصدر الحقيقي ثم خرج فصدر مكروف هناك سأطان إلا لسؤال لواحد من إخوانهم حول وضع المال في البنوك الإسلامية كما يفضل الله يفضل أنصحه أن لا يدع المال فيما يطق عليه البنوك الإسلامية ولو كانوا يفضل فإن هذه البنوك بالتعامل بالربا اما ادعام وان استغفار اي تتعامل مع البنوك الاسلاميه طب وحاله الربا هي. هي ربا خالص يعني انت الان يا صاحب بنك برسو يا صاحب البنك الاسلامي فانتش قا لوحدك كده في الدنيا لابد لازم تتعامل مع البنوك الاخرى الطريقه تتعامل مع البنوك الاخرى ازاي بالربا ايه ما منهم واما فا منك واما نطلع فلوسه في حضن واما نطلع لابد اشترطوا البنوك كده اما ايداعا واما استقراض فانت كده ولا كده واضع اموالك في بنوك ليست صافيه ليست ايه صافية. ليست سليم إذا كنت مقترباً وتخاف على ذلك إذا وضعته في البيت فلا بأس إذا في البيت فلنك في ما إلى ذلك وما جاءك من زواجد أخرجته الفقراء المساكين على سبيل التخوص لصدق ضخص على سبيل إيه فلتح الطيب مئة ألف بعد السنة عليها ألف ألفان القدس الامير دي لا تستعملها نفسك ولكن بها انما توتر الفقراء أو المساكين او بيت من بيوت في المسجد بيوت لكن لا تضع مالك في بنك الا ان تكون مضطر لهذا الخائف لو حطيت فلوسك في هيجي واحد يسرق ده شغله خلاص خلاص اروحك احنا كده احنا ما في الوضع في مصر ما احنا كنا لا جبنا الوضع الحال ده عاد كان عاد كل سنه خلاص اتكلمنا البورصه الراجح اللي بتتعامل مع البورصه سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كلام الامام الغزالي وغيره بتاع في المنع من التعامل مع البورصه كان جدا شكرا جزيلا لكم سب سب یہ سب